ارْجِمْنَ عَلَيْكُمْ مَيْتَةٌ وَدَنَوٌ وَلَحْمٌ خِنْذِيرٌ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَمَنْ خَانَ قِطْعَةً وأ ن اليوم تُعَلِّمُونَ هُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَنسَتْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ طيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم والمحصنات من ال... وف صدين غنّى في ولا تخذي اختاه Maybe. Mm -hmm.